wij dat in alle humte, alle humte, en je stelfirle, kunrasul, lu lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht, lucht,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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون